إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطَمِ نَارُ الظَّاهِلِ مُقَدِّ الْتِي تَقْطَنُ عَلَى الْأَذِ ذِ نَّهَا عَذَابُهُم مُصْعَدٍ فِي رُمُدٍ